قل إن الخاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذاتهم يا عبادي فاتقوا والذين جتنبوا الطاعوت أئيل يعبدوها وينابووا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك أفمن حق عليه كلمة العذابية فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الألهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ويجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لولي الألباب